وَاتَبِعْ مَا يُوحَى إلَيْكَ مِن رَب بِكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ قَبِيرًا وَتَوَسَّكَ لَعَلَى اللَّهِ وَكَفَأَدِ اللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبِهِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أزْوَاجَكُمُ الْأَئِتُ ظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمْمَهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَانَكُمْ أَبْنَائَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادعوهم لابائهم واقسط عند الله فان لم تعلموا ابائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به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 في كتاب الله من المؤمنين من المؤمنين والمهاجر إن إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا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 كبت لي المؤمنون وزلزلوا زنزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطالب منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فرجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا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 وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا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 وَالْقَائِلِينَ لِخَوَانِهِمْ هَلُمّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ فَدُورُ أَعْيُنِهِمْ فدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بأنسنة حداد اشحه على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم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 ما قاتلو إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولم ير المؤمن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 من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن وكان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين كتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعد فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وَكَانَ الله على كل شيء قَدِيرًا يا أَيُّهَا النبي قل لأزوادك إِن كنتن تردن الْحَيَاةَ الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسولا والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقلت منكن لله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد قَالِنَا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأطمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إن أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يثلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا الصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعز الله لهم مغفرة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 عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها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 سُنَّتَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَقْشَوْنَهُ وَلَا يَقْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول, الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها وذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما فحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وَاجْعَلْ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ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 إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ زَوَاجَكَ اللَّاتِي آسَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَ وَمَا مَلَكَ يَمِينُكَ مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتَ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ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 قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله وفورا رحيما ترجي من تشاء منهن فشاء وَمَنِ بَتَوَيْتَ مِمَّنْ عَجَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عليك ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقْرَأَ عينهن وَلَا يَحْزَنُ وَيَرْضَى لبِمَا أَسْعَيْتَهُنَّ والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن فبدل بهن من أزواجهم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 طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي من والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبه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 يبدو شيئا أو تخفه فإن الله كان بكل شيء علِيمًا. لا نسايهن ولا ما ملكت ايمانهم والتوقين الله ان الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون تسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين لِلْمُؤْمِنِينَ والمؤمنات بغير أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وعليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعطن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا مرجفون في المدينة لنورينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ من مِن ولن وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ فَقُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عند الله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 يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا قُنَّا سَادَ فَنَا وَكُبَرَآ أَنَا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ رَبَّنَا ضعفين مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تكونوا كالذين فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 موسوعه الرحيم.